لمنجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباثا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ 124. لطاغين مآبا 125. لابثين فيها أحقابا 126. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 127. إلا حميما ووساقا 128. 124. وكذبوا بآياتنا كذابا 125. وكل شيء أحصيناه كتابا 126. فذوقوا فلنقوا كِين مَفازا حَدائِقا اونابا وكواعب اطرابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لقوا ولا كذابا جزى